السلام عليكم ورحمه الله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد فحديثنا اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى في صدر سوره البقره وكما ذكرنا قبله سوف يكون منهجنا في الكتاب هو ذكر العناصر ملخصه عن الربع ثم بعض معاني الكلمات، ثم يعني شرح تلك الـأي العناصر، ويعني على بعض الـأي المواقف التي مثلا تعتبر مهمة سواء كانت في العقيدة أو في أسباب النزول أو شيء فقهي أو غير ذلك. لأن الأصل فيها إن إحنا يعني نربط الـأي القرآن بواقع الناس، نربط القرآن بواقع الناس. وإن القرآن هو المصدر الأول المصدر الأول في جميع العلوم سواء كان في علم العقيدة أو كان في علم الفقه أو في الأصول أو في غير ذلك فإذن لابد أن نحن نوضح مدى ارتباط القرآن بمثل هذه العلوم حتى تتم الاستفادة فاليوم إن شاء الله تبارك تعالى بعد أن ذكرنا القول في الحروف المقطعة نذكر العنصر الثاني ذا كان العنصر الأول في الربع الأول وهو الحروف المقطعة العنصر الثاني الأصناف الثلاثة المتحدث عنهم في صدر سورة البقرة وصفاتهم فهذا العنصر تجد أنه أخذ أكثر من خمسة عشر آية فنقول أن الأصناف الثلاثة التي تحدث الله عز وجل عنهم في صدر سورة البقرة أولهم المؤمنون لأنهم هم الذين ينتفعون بكتاب الله تبارك وتعالى حيث قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ثم بين صفات المتقين فهؤلاء المؤمنين المتقين صفاتهم كما ذكرها على التوالي الإيمان بالغيب والإيمان بالغيب هو أفضل ما عود الله تبارك وتعالى به أفضل معود الله تبارك وتعالى به الثاني طبعا الإيمان بالغيب أكثر أصول الإيمان الستة عبارة عن إيمان بالغيب الإيمان بالله غيب أم شهادة غيب الإيمان بملائكته غيب وبالكتب غيب وشهادة كتب كلها لأنزلتها تنزلتها بالقرآن فقط لا تنزلت كل الكتب الأنزلت تمام والايمان بالرسل غيب كله حتى رسولته ايه شفتوش الايمان بالرسل والايمان باليوم الاخر كله ايه غيب تمام والايمان بالقدر اذا فالمساله ان اعظم الايمان كله ايمان بايه بغيب تمام بانه الفرق بين المؤمنين والملحدين هو مساله الغيبيات والسمعيات والمحسوسات تمام، فإن الملحدين لا يؤمنون بما إيه، بما وراء عقولهم وما وراء الطبيعة كما يقولون. تمام، فهم لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى ولا يؤمنون باليوم الآخر ولا حساب ولا جزاء ولا مثل هذه الأشياء. فأفضل الإيمان إيمان إيمان بالغيب، وفي حديث ذلك حدث صحيح. الصفة الثانية إقامة الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فإيمان بغيب ودي أركان الإيمان تمام؟ كأنه في هذه الصفات للمؤمنين ذكر فيها الدين كله الإيمان والإسلام والإحسان الذين يؤمن بالغيب هذا إيه؟ إيمان تمام؟ وأقاموا الصلاة هم رزقناهم ينفقون هذا إيمان إسلام, إسلام الواجه الله تبارك وتعالى هو العمل بما يقتضيه الإيمان الذي ذكره قبل ذلك إن كنت تؤمن بالله تبارك وتعالى فأقم الصلاة وآت الزكاة وإيتاء الزكاة يقصد بها إيتاء الزكاة والصدقات والإيمان بالوحي المنزل من كتاب وسنة والذين يؤمنون بما أنزل إليك بما أنزل إليك أي كتاب وإيه؟ وسنة فالكتاب والسنة وحي منزل من الله تبارك وتعالى وما أنزل من قبلك أي الايمان بالكتب السابقة وبالآخرة هم يوقنون فهم مؤمنون بالآخرة وايضا عندهم يقين بها أولئك الذين هذين بصفتهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون قال في البداية لا ريب في هدى للمتقين ثم هذا الكتاب الذي كان هدى المتقين إذا توفرت فيما هذه في الصفات فهذا يكون أيضا لهم هدى وهم في الآخرات إن شاء الله تبارك على من المفلحين إذن عندنا خمس آيات تتحدث عن المؤمنين وثلاث وآيتين يتحدث فيها عن الكافرين إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون خاتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم إذن تجلد صفات الكفار ودي أعظم صفاتهم يعني في سلطة البقرة بيبين أصناف الناس بيبين أعظم صفاتهم وهناك صفات أخرى تتجلى في سلطة البقرة في بعد ذلك يبدأ هو أتى في في البداية يفص يختصر ويجمل صفات الناس واصناف الناس ثم بعد ذلك بدأ يفصل ايه صفاتهم في بقية الصورة تمام وده من النوع البلاغي ان هو زي الانسان كنا ما يجي لك امتحان عايز تعرف الكتاب بتبدأ ايه تجمل الكتاب الاول في كام عمص وبعدك تبدأ ايه تفصل ليه عشان لا تتشعب المعلومة بل يقول لك اه ان الكتاب يتكلم عن كذا كذا كذا فانت حفظت الكتاب اما التفسير لو تشعبت معلومة او فقدت معلومة فهذه ايه لا بأسة بها مش مشكلة انما لما تفقد اصل عنصر من من الحل هتفقد ورا ايه موضوع كبير يبقى انت اما تتجي من مثلا تقول الكتاب عبرها عن 3 عناصر لما تفقد عنصر يبقى انت إيه؟ فقدت تلت الكتاب بالزبط تمام؟ غير لما تيجي مثلا تتكلم عن عنصر الاولاني وفقدت حطة فرعية مش مشكلة يبقى اضيع درجة نص درجة إنما لما يضيع الاصل يبقى ودي من ايه من نوع البلاغ ان الانسان دايما يخلي باله حتى لما يجي يذاكر يتبع هادي القران ايضا في مذاكرته في مذاكرته يوماتي مثلا مثل الكتاب يوم قايل الكتاب 1 2 3 4 هو ده الايه الموضوع بتاعي بيتكلم عن خمس نقط ايه ابدا الخمس النقطه الاولى بتتكلم عن 1 2 3 النقطه الثانية عن 1 2 3 وهكذا يبقى أجملت كل الموضوع بتاعي او الخطبه بتاعتي او الدرس بتاعي في الايه في هذه الأشياء وتصورتها أمامي اذا يبقى كده خلاص يبقى أنا فعلا حضرت التمان وبدات ان شاء الله كده ايه اكون خدت ايه درجه كويسه في هذا الموضوع فالله جل اجمل لنا هذا الايه هذا البيان فذكر في الكفار اهم صفاتهم وهي آه انهم اهل عناد ومكابره ان الذين كفروا سواء عليهم ان أم ام لم تنذرهم لا يؤمنون لانهم اهل عناد ومكابره فلم ينتفعوا بحواسهم في الهداية فختم الله عليها ودي تحذير برضو جماعة ليه للمؤمنين وتحذير لكل الناس أنه من عطل حواسه عن انتفاع بالخير عطلها الله ودي حاجة اصلا ملموس الواحد لما دايما يجي استخدم مثلا تلفون ويحطه على ودنه اليمين تمام دايما كده لما يجي يحط التلفون على ودنه الشماء للي يحصل هالتالي العملية مش واضحة صح؟ ليه لانهم شغل ايه حاسة دون ايه دون حاس فهذه الحاسة تبدأ ايه تبدأ في التفاعل والتفعيل والمشاركة فتبدأ تشتغل تمام وحتى اني يعني ده عندي اعصف فلما رأيت مثلا لطبيب اكشف عندي فقال لي انت بستخدمش الحاسة ليه بستخدمش للطوء فعلا مستخدم ماشي قال لي بتعطر فهي كذا فهؤلاء الكفار لما عطلوا حواسهم في انتفاع والإتداء إلى طريق الحق ختم الله عليه ولعنه بالله فالإنسان المؤمن إذا عطل حواسه أو بدأ في فقد طريق الهداية فعلم أن هذا إنذار ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فلا يهتدون لا بسمعهم ولا بقلوبهم ولا بأبصارهم فختم الله عليهم ولهم في الآخرة عذاب عظيم أما المنافقين هذه المشكلة الكبرى الذي يعاني منها المؤمنون في كل مكان وفي كل زمان لذلك فصل فيها فأخذ فيها ثلاث عشرة آي ثلاثتشر آي فبين من صفاتهم أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وأنهم أهل خداع وأنهم في قلوبهم شك ومرض وأنهم أهل فساد ويفساد واستهزاء بالمؤمنين وأنهم ذو وجهين وأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف هذه كلها ذكرها الله تبارك وتعالى في صفات المنافقين من بداية قوله تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر في البدايه قال في المؤمنين المتقين وبدا يصفه وفي الكفار قال ايه الكفار وبدا يصفه اما المنافقين ما قالش المنافقين قالوا من الناس ليه لان هذا لا يعلمهم الناس فالله يعلم وهذا تحقيق لشانهم ايضا قالوا ايه قالوا من المنافقين لا قالوا من الناس تحقيرا لشانهم هذه واحده الثانيه انهم لأنهم لا يعلمهم كثير من الناس وأنهم مغيبون أو لا يعرفوا أكثر أو أكثر ناس يجهلون صفاتهم لأنهم يتموهون وتلونون وتجملون وفي كل واد يهمون تمام فهؤلاء الله جل حقر شأنهم فقال هؤلاء حقيقتهم أنهم يقولون كذا وكذا وما هم بكذا فهم الذين يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين أمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يعني أنت ما تبتئس يعني الله لما يقول الله أصدقائنا يخادعون الله والذين أمنوا فأنت لما تخدع منهم تبقى في فيما شقعنات فالله أرزالي يقول لك في البداية يخادعون الله تمام يعني مش شدة بس المغضوع تمام هم دام سبيلهم وطريقهم معك انت كباشر لا دسبيلهم ايضا مع الله عز وجل ورسوله فانت ايه ما تبتئس يخادعون الله الذين امنوا وما يخضعون الا انفسهم فعاقبة خداعهم على انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض سبب خداعهم لان قلوبهم ديتم السليم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون ثم هؤلاء يدعون المصلح طبعا الواقع شهيد تعشف العلمانيين والليبراليين والنخب والناس دولة يدعون الأنفسهم من ايه أنهم أصحاب المصلحة وأنهم أصحاب الفائدة وهم الذين يردين صلاحا وإيه؟ وإصلاحا في الأرض أما أهل أهل الصلاح من أهل السنة وأهل الديانة وأهل التقوى فهم المفسدون فيقول إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ده إحنا بنبرس صلاح أنتم أنتم المفسدين ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا لا وإذا قيل لهم آمינו كما آمن الناس يقولوا إحنا زي الناس ده إحنا النخب ده إحنا إزايت قالوا أؤمنوا كما آمن السفهاء دولت سفهاء جاهلة ما ينفعش تاخذوا هؤلاء اللي راحوا يقترعوا ويقول لك نعم ومش فاهمين حاجه اوه معلش يعني ان الشيوخ بتسوقهم ويقولوا ايه نعم وبس تمام انما احنا عارفين عارفين احنا بقول لا ليه وعارفين كذا فهم ادعوا لانفسهم هذا الايه هذا الصلاح وهذا العلم وهذا الذكاء فنقول في هؤلاء انهم سفهاء كما امن السفهاء الا انهم هم الصفاء ولكن لا يعلمون. هم زوجين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن قوم في جمع المؤمنين ه هطرق في فص الدولة يقولون آمن وإذا خلو إلى شياطينهم شياطينهم هنا هم اليهود وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إن معكم ودي أقرب صفة اليهود يا جماعة إن هم شياطين أقرب صفة سبحان الملك يعني هم اللي علموا الشيطان هذا الاغواء يعني اصبحوا يعني كما كانوا من قبل كان استاذا لهم فاصبح اليوم هو تلميذهم تمام فهم اليهود هؤلاء ليسوا كاحد من البشر ليسوا كما يقولون ويزعمون لانفسهم انهم شعب الله المختار لا والله وانهم ليسوا كاحد من البشر لانهم ادنى خلق الله تبارك وتعالى لذلك جعل منهم القرود والخنازير وعامل الطاغوت هؤلاء كانوا يسخرون من الذين امنوا ويستهزئون بهم والله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يمليهم ويستدرجهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ثم الله عز وجل ضرب مثلين للمنافقين المثل الاول كمثل من أوقد نارا للاستضاء أوقد نار لكي يستطيع به فهذا مثل ايمانهم الظاهر يبقى النار لو أوقد دي عباره عن إيه إيمانهم الظاهر الذي انتفعوا به انتفعوا به في صيانة دمائهم في صيانة دمائهم وأعراضه فهؤلاء اي انسان اذا قال لا اله الا الله محمد رسول الله ودخل في الاسلام فينتفع بذلك بانه ايه معصوم الدم والمال فاذا قالوها عصوا من دماء اموالهم الا بحقه تمام فهذا مثل ايه مثل تلك النار التي انتفعوا به واستضاءوا به ثم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات بما يضمرون من الكفر فلم تنفعهم اذانهم ولا ألسنتهم ولا أعينهم في الهدايه إلى الحق هذا المثل الأول المثل الثاني وهو أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق كصيب أي مطر غزير من نزل من السماء في ظلمات مصحوبة برعد وبرق وهم في وسطه مزعورون خائفون يسدون آذانهم حتى لا يسمعون صوت الصواعق، حذرا أن تنخلع قلوبهم حذرا أن تنخلع قلوبهم فيموتوا ومن جهة أخرى البرق لشدته وسرعته يكاد يخطف أبصارهم فيعملهم. فإذا أضاء لهم مشوا فيه وإذا ألطئ أو ذهب توقفوا حائرين فهذا مثلهم وحالهم عند نزول القرآن فنزول القرآن بالصواعق والرعد والبينات في قوة والإضاءة وهم خائفون خائفون أن يكشفهم الله تبارك وتعالى إذا نزلت آية تكشفهم فإن نزلت آية لا تشير إليهم مشوا في إيمانهم الظاهر وإذا نزلت آية تكشفهم وقفوا حائرين لا يتقدمون ولا يتأخرون هذا مثلهم هذا مثلهم في المثل الثاني ما مثلهم في إيمانهم ومثلهم عند نزول القرآن بعد ذلك العنصر الثالث يتكلم عن أول أمر في القرآن والتوحيد هو التوحيد والتدليل عليه وتحريم الشرك هذه متمثله في قوله تبارك وتعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم يا ايها الناس خطاب لجنس الناس جميعا واصنافهم الثلاثه الايه المذكورون قبل ذلك اعبدوا ربكم اعبدوا داعبته وفعل الايه العبد تمام المفروض أدم عبادة وفعل العبد فعل العبد ديته وإفراده وفعل العبد ده هذا بنسميه توحيد إليه الالوهيه فالمفروض ان الآية تكون أعبدوا الله تمام لأن الله هو رمز لتوحيد إليه الألوهي أعبدوا ربكم تتوحيد إليه فلماذا قال أعبدوا ربكم لأن الناس في دعوتهم وفي تعبيدهم لله تبارك وتعالى يتوصل إلى ذلك بتوحيد الربوبيه يتوصل إلى ذلك بتوحيد الربوبي فأنت إذا ما دعوت إلى الله تبارك وتعالى رجلا فتقول له من الذي خلقك هو الذي خلقك ورزقك واعطاك وكذا, وكذا وكذا فتبدأ تصف له آلاء الله تبارك وتعالى المتوتر عليه تمام لذلك إبراهيم عليه السلام وكذلك موسى والانبياء كلهم كانوا يدعون بنفس المنطق تمام أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحيين هذه كلها إيه ربوي أم أقوله دي أفعل مين الرب ولا فعل عبد أفعل الرب هذا ما الرب الرب تبي ربوي إنما فعل العبد تبي تبع تب له أقوله تمام فهذه الأشياء دي من منطلقات الدعوة اللي تبارك وتعالى فإذا أردت تعبيد الله تعبيد الناس لربهم فعليك أن تذكر لهم هذا الإيه هذا النوع من التوحيد هو أعبده ربكم من هو ربكم الذي خلقكم فأول الصفات في توحيد الرب هو توحيده بالخلق لذلك قال في سورة الأعراف ألا له الخلق والأمر أقرب صفات الرب الخلق عود ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فالقصد من تعبيد الناس الوصول إلى الليه التقوى كما هو القصد أيضا من التكلفات وهو كذلك التقوى خلاص فهذا أول شيء اللي هو أول أمر في كتاب الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم يبقى أول أمر كان ايه التوحيد تمام والتحذير من الشرك التدليل على التوحيد بآثار الربوبيه كما ذكرنا والتحذير من الشرك بأن بأن يتخذوا إيه؟ شركاء مع علمهم أنهم لا يستحقون العبادة لعجزهم عن نفعهم أو ضرهم. فقال الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية قال سبحانه بعد أن ذكر توحيد الأروبية الذي خلق من ذي ذي من قلبيكم عليكم لتكون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فاخرج به من السماء رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون يبقى اعبدوا ربكم دي توحيد فلا تجعلوا له اندادا ده الشرك كان دي معنى معنى قوله لا اله الا الله معنى كلمه لا اله الا الله فهنا اثبات الإلهية لله تبارك وتعالى واثبات العباد لله تبارك وتعالى اعبدوا ربكم فلا تجعلوا له اندادا ده نفي الشرك فهذا إيمان بالله وهذا كفر بالطاغون فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون ثم بعد ذلك قال سبحانه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله هنا هنا تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوة الرسول صلى الله عليه وسلم قرر النبوة في وهو الأصل الثاني من أصول الدين، اللي هو الأصل الشهادة لا الشهادة ليله الله، والأصل الثاني هو شهادته أن محمدا رسول الله، ولكن لم يذكرها مباشرة، لكن ذكرها بالتنبيه وتقرير نبوته، فكان ذي وإن كنتم في ريب مما نزل على أبنائنا، فاستدل على نبوته ورسالته بإنزل الكتاب عليه، تمام وسيد بهذا الكتاب العظيم، وذلك. أن هذا طريق برهاني فقال إن كنتم في شك من القرآن الذي أنزلناه على عبدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من, من, من مثله إن كنتم صادقين فإن لم تأتوا لعجزكم فقوا أنفسكم من النار بالإيمان بالوحي وبالرسول صلى الله عليه وسلم فكيف يتق النار؟ يتق النار بالإيمان والعمل الصالح الذي بشر الله عز وجل المؤمنين فقال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا بهم ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون هذا فضل الإيمان والعمل الصالح هذا النعيم العظيم لأصحاب الإيمان والعمل الصالح فهذا في تشويق للمؤمنين لدار السلام الذي فيها النعيم المقيم هذا يعني تلخيص للإيه؟ للربع الأول أما الربع الثاني فأهم العناصر التي فيها أو تلخيصه يكون أولا الحياء وفعل المعروف وضرب الأمثال الحياء وفعل المعروف وضرب الأمثال العنصر الثاني التحذير من الفسق وصفات الفاسقين التحذير من الفسق وصفات الفاسقين العنصر الثالث إنكار الكفر بالله وإقامة البراهين على وجود الله إنكار الكفر بالله وإقامة البراهين على وجود الله وأن الأصل في الأشياء الإباحة العنصر الرابع قصة خلق آدم وما يستفاد منها قصة خلق آدم وما يستفاد منها العنصر الخامس الوصايا والأوامر الإلهية لبني إسرائيل الوصايا والأوامر الإلهية لبني إسرائيل أما بعض المعاني في هذا الربع الفاسقون أي الخارجون عن طاعة ربهم ينقضون أي يحلون ما أب... العنصر الخامس؟ حاضر العنصر الرابع قصه خلق ادم وما يستفاد منها العنصر الخامس الوصايا والاوامر الالهيه لبني اسرائيل الوصايا والاوامر الالهيه لبني اسرائيل قلنا بعض المعاني الفاسقون الفسق هو الخروج عن الطاعه وينقضون النقض هو الحل بعد الإبرام كانهم بعدما ابرموا عهدا مع الله حلوه وانفكوا وتبرم استوى اي على وارتفع استوى اي على وارتفع سواهن اي اتم خلقهن تامات اتم خلقهن تامات نقدس لك اين ننزهك عما لا يليق بك ننزهك عما لا يليق بك ابى ابى واستكبر ابى امتنع ورفض السجود استكبر تعاظم في نفسه تعاظم في نفسه منها رغدا اي الرغد هو العيش الهني الواسع فأزل لهم الشيطان أي أوقعهم في الزلل واياي فرهبون أي اخشون وخافون ولا تلبسوا أي لا تخلطوا مستقر هو مكان الاستقرار نأتي لهذه العناصر التي ذكرناها الخمسة في هذا الربع أولا الحياء وفعل المعروف وضرب الأمثال الحياء صفة من صفات الله تبارك وتعالى وهي صفة صفة تليق بذاته سبحانه صفة تليق بذاته سبحانه كما في الحديث إن الله حي سثير فالحي اسم اسم الله تبارك وتعالى والحياء صفة من صفاته سبحانه وتعالى إن الله يتحي من العبد من عبد إذا رفع يده إلى السماء ثم يرجعهما إليه صفرًا خائبتين كما في الحديث تمام فالحياء صفة من صفات الله تبارك وتعالى فالله عز وجل قال إن الله لا يستحي أي لا يمنع الحياة أن يضرب الأمثال وإن صغرت أن يضرب الأمثال وإن صغرت فكذلك أيضا لا يمنع العلماء ولا الشيوخ ولا الأنبياء ولا من فوقهم منزلة من الرسل أن يمنعهم ضرب الأمثلة للناس لتقريب الصورة والمعلومة لديهم لأن هذا نوع من أنواع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بعض الناس لما يجي يضرب مثل بيستحن هو يضرب إيه؟ مثل لأنني شايف ان, إن هذه المكانة وهذا الوجهة مش عايز أنه يضرب إيه؟ مثل لا هذا نوع من أنواع الإيه؟ الدعوة ونوع مفيد جدا يقرب إلى الأذهان تلك المعلومات وهذه الصور فالله جل لما آه كفار آه قريش آه قالوا ان هذا القران يذكر الاشياء والحيوانات وغير ذلك فيذكر البعوضه كيف ذلك فالله جل رد عليهم فقال ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فالله جل لا يمنع الاستحياء ان يجعل مثلا بعوضه فما دونها فضلاً عما هو أكبر فالبعوضة فما دونها الذرة الذرة لين تمام عما هو أكبر من ذلك للفراشه والجراده ومثل هذه الأشياء والناس حيال ما يضرب ما يضرب الله عز وجل من أمثال قسمان مؤمنون فيعلمون أنه الحق من ربه وكافرون فينكرون ذلك ويقولون كالمعترضين ماذا أراد الله بهذا مثلا فأخبر تعالى أن ما يضربه من أمثال يهدي به كثيرا من الناس ويضل به كثيرا وإنه لا يضل إلا الفاسقين الذين من وصفهم ينقضون عهد الله من بعد مثال، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل فحكم الله عليهم بالخسران بالخسران إلى يوم القيامة وأولئك هم الخاسرون ثم نصل الى العنصر الثالث إنكار الكفر بالله وإقامة البراهين على وجود الله وأن الأصل في الاشياء الإباحة الله كيف تكفرون بالله وكنتم اموات فاحياكم ثم يميتكم ثم يحيكم الفاظ القران الفاظ بديع الفاظ تثير النفس وتجيش العقل وتجمع الناس لهذه البلاغه العظيمه لانه تنزيل من حكيم حميد كيف تكفرون بالله اي فكيف يصل هذا الامر بكم ان تكفروا بربكم وقد كنتم امواتا اي قبل ذلك عدم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هذا هو الموت الأول فأحياكم ثم يميتكم الموت الذي نكون فيه ثم يحييكم أي في الآخرة ثم عليه ترجع فالله سبحانه وتعالى ينكر عليهم كفرهم وذكر أدلة وجوده وكرميه سبحانه وما يصبح الكفر بمن أقبح الأمور فمن أدلة وجوده هو الإحياء بعد الموت والإماتة بعد الإحياء ومن أدلة كرمه قدرته أن خلق الناس في الأرض جميعا لماذا؟ لأن حياتهم متوقفة عليها وخلق السماوات السبع دي من كرم رب سبحانه وتعالى أنه يخلقك ويجعل مستقرك في الأرض لأنه ما فيش مكان تاني في حياة لأن الأرض عز وجل جعل فيها إيه الحياة خلاص هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا تمام توقف حياتهم على على على الأرض يعني آه توقف الحياة حياة الناس على إيه على توقف حياتهم عليه وقدرته أن ان خلق الناس في الارض جميعا لتوقف حياتي حياتهم عليه وخلق السماوات والارض عليه اي على الله جل ثنا فجعلهم في الارض فحياتهم فحياتهم تتوقف على الله تبارك وتعالى لذلك خلق لهم الارض حتى تتم بهم حياتهم فان قلت توقف حياتهم عليها اي على السبب الذي جعل الله جل ثنا سبب لحياتهم لو قلت توقف حياتهم علي كمصدر مباشر فهذا ايضا لا شيء فيه فالاثنين صحيه خلاص وخلق السماوات والأرض وهو مع ذلك علمه محيط بكل شيء لا إله هو لا إله إلا هم ولا رب سواه وأيضا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هذا دليل من أدلة الفقهاء على أن ما في الأرض حلال من مطاعم ومشاريع وملابس ومراكب إلا ما حرمه التلي لقولي خلق لكم ما في الأرض جميعا أي حلال لكم قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادية والطيبات من الرزق يبقى واحد قلته حرام يبقى لازم يجيب دليل أما حلال الأصل في الأشياء إيه؟ الحل وهذه قاعدة إيه؟ أصولي خلاص يبقى واحد لما يقولته حرام نقول له حرام ليه أي دليل ربنا قاله الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا تمام نأتيب بعد ذلك الى قصة الخليق قصة خلق آدم طبعا الكلام فيها هيبقى كبير جدا بس انا عايز ايه يعني اعتشال نصف ساعة طيب يعني هحاول ان ايه نخلى سؤال وجواب سريعا كده في قصة آدم ويريد ايه نحن ايه نقفل ده لان فيها استفادت كثيرة جدا وده لو وقفنا فيها يعني آيدة حلقات مشان نستكملها بس نحاول بقدر مكان نحن نأخذ منها أعظم الاستفادات يعني وإذ قال ربك للملائكة إني جائلهم في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وإذ قال ربك للملائكة إني جائلهم في الأرض خليفة يبقى ربنا سبحانه وتعالى أعلم الملائكة أنه سوف يخلق إيه آدم كويس؟ وسمى إيه خليف خلاص طب بداية هل يجوز أن يقال على الإنسان أنه خليفة الله في الأرض الصحيح لا الصحيح لا لا يجوز لماذا لأن من معنى الخليفة الخليفة هو من ينوب عن الغائب أو الميت وهذا يستحيل في حق الله تبارك وتعالى تمام قال موسى لاخيه هارون اخلفني لما راح فين لما رب تمام يبقى كان غايب فخلفني في في قوم تمام ولذلك ايهما اصح اصح ان نقول ان الله هو خليفه الانسان ان الله هو خليفه الانسان ان يخلف الانسان في اهله وماله حينما يغيب ودعا ذلك حديث السفر اللهم انت الصاحب والخليفة في الأهل والمال مشكلة. وكذلك أيضا حديث حديث في صحيح مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال فقد يرفع فيه ويخفض فبكث الصحابة يذكرون ذلك فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فنظر اليهم عما يتحدثون فقال لهم إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيج وإن خرج ولست فيكم فمرء حجيج نفسه والله خليفة على كل مسلم الشاهد والله خليفتي على كل مسلم خلاص ولما تقوله تو... <تصفيق> كنت أسألك سؤال دلوقتي إيش طيب أطعت الشمات ما يبقى طيب خلاص مش عايز خلاص <تصفيق> طيب نقول حاسن طرحت الافكار بقى اجلس <تصفيق> نقول لما تولى ابو بكر الخلافة جاء الناس يهنون ويقولون ويقولون له يا خليفه الله قالوا له ايه يا خليفه الله قال بل قولوا يا خليفه رسول الله وحسبكم ذلك خلاص طيب يبقى معنى ايه بقى قالوا الله تبارك وتعالى إني جعلهم في الأرض خليفة دي كلام كثير تفسير ابنك سير قال إيه يخلف بعضكم بعض جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن يموت القرن يخلف بعضهم إيه كما قال سبحانه وتعالى هو الذي يجعلكم خلائفة في الأرض وهو الذي يجعلكم خلائف الأرض تمام ويجعلكم خلفاء الأرض أي يخلف بعضكم إيه بعض فخلف من بعدهم خلف تمام طيب يبقى خلاص من مساله الخليفه دلوقتي ماشي قالوا اتجعلوا فيها من اللي قالوا الملائكة, الملائكة. أتجعلوا ده سؤال السؤال؟ اتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفكو الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك هل سؤال الملائكة هذا سؤال اعتراض طيب ليه ما نقولش ان سؤال اعتراض مع انه باين متبادل للذهن هو ايه هو أنهم جعل في الأرض خليفه قالوا كيف ذلك؟ هل فيها يفسد فيها ويسفك الدماء وكذا وكذا؟ ده سؤال، السؤال الثاني؟ هل سؤال إعتراض؟ سؤال إيه اللي عرف الملائكة أنهم يفسد فيها وليس ما خلقهمش؟ <تصفيق> طيب، طيب خلاص، هنجاوب دي على الأخ على رخ <تصفيق> طب نقول الأول الملائكة يبقى لازم بدايه اما نتكلم ونقول هل سؤال اعتراض أو لا يبقى لازم نعرف عقيدتنا في, في الملائكه لانه قلنا هو اعتراض يا هو مشكله تمام لان احنا عارفين الملائكه لا يسبقونه بالقول. بالقول. بالقول وهم بامره يعملون ما لا ي... لا يتبدرون ال... القول خلاص لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما أمره دي عقيدتنا في الملائكه ان هم اولا لا يتبادرون ما, ي... ما تقدموش بينهم القول تمام؟ ما يظهرش حد يتكلم إلا بإذنه سبحانه وتعالى تمام؟ كذلك أيضا لا يعترضون عليه أنا لسه ما اتكلمنيش <تصفيق> أنا قلت عقدتنا في الملائكة إحنا قلنا إن ده سأقول اعتراض ولا إيه؟ لو قلنا سؤال إعتراض بل لازم ده ترجع لنا بقى للاول بقى نقول إيه عقدتك في الملائكة لذلك يا جماعة آه. كنت لازم أقول في البداية قبل التفسير وقبل قراءة القرآن حديث ابن مسعود من الصحابة كما قا... كما كنا نتعلم الإيمان كان يسوع يتعلم قبل القرآن فزدنا إيمانا بالقرآن فكنا نتعلم الايمان الإيمان الأول نرى بالإيمان بالله والملائكة والكتب نعرفنا الإيمان تمام لذلك نبي سلم كان في القرآن بيانسي كان يقولوا لا, قولوا لا إله إلا الله تفليحه وكان يعرفهم اليوم الآخر وهكذا تمام؟ لماذا؟ لأن آيات القرآن أعظم من أن يحيط بها بشر فيقعون في التكذيب فلذلك واجب عليهم إيمان بداية فإن علموا زادهم ذلك أي إيمان وإن لم يعلموا قالوا آمنا به كل من عند ربنا خلاص؟ يبقى لازم يكون في يتقدم الإيمان وقراءة القرآن وحفظه وتفسيره يتقدم للإيمان عشان ما نقول كده هوت أول ما نقول نحن يفعل الإيمان بالملايكة طيب لما يقول كده قال قالوا أتاج علوا فيها ما يوسف يقول لك هو الملايكة لا أنا خدت قبل كده في الإيمان الملايكة ما ملعيك العصان الله ما أمره لا يسبقونه بالقول خذنا الكلام ده دوله خذناه يبقى إذن ما معنى الكلام يبقى لازم بقى إيه؟ نبدأ نوجه الكلام نقول أن هذا سؤال استكشاف واستفسار كأنهم يقولون يا ربا إن كان الغرض من خلقهم أنهم يعبدونك ويحمدونك ويقدسونك هل اقتصرت علينا واكتفيت بنا فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم وده فيه نوع من تفضيل وتكريم بني آدم تكريم آدم عليه السلام خلاص طيب دي نقطة النقطة الثانية كيف عرفت الملائكة أن هذا الخلق الذي يخلقه ولم يخلق بعد أنه يكون منه الإفساد في الأرض وسفك الدماء أخونا علي, قال قياساً على الذين من قبله من الذين من قبلهم؟ الجن بعض التفسيرات ماشي لا لا لا لا لا لا لا لا لا دلوقتي لا ما لا لا دلوقتي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا التفسير قالوا ليه الجن تمام وكما موجود برضه في تفسير بنفس البرضه انه اصل ايه وابليس وطردهم بتاع ماشي طيب انا عايز اقول ان الجن دوله افسدوا في الارض مين وسوس لهم مين ماده الشر في الارض مين ماده الشر خالص ومين مين ابليس صح هو كان ابليس لسه كفر حصل الكفر؟ ولا الكفر ده حدث بعد خلق ادم يبقى القول ده مردود وش مردود مردود خلاص طيب عرفوا ازاي نقول بثلاث اشياء قالها العلم اول شيء بعلم خاص اعلمهم الله اياه وهذا هو الراجح والثلاثه راجحين تمام بس ده ايه القول الراجح هو قول قتاده رحمه الله بعلم خاص اعلمهم الله لماذا؟ لأن الملكة قالوا في غضون هذه القصة قال سبحانك لا علم لنا إلا ما أعلمتنا يبقى إذن لما قالوا الكرام دي كانوا بإيه؟ بعلم الله تعالى فأرادوا يستكشفوا لإيه؟ خلقتهم بقى هو عرفهم أنه يكون منه كذا وكذا وكذا وكذا فأرادوا في استكشفوا قالوا إيه؟ طبعا أنت هتخلقه وهما منهم هذه الصفات تمام؟ فقال إني أعلم ما لا تعلمهم يبدأ أول إيه؟ أول وجه الوجه الثاني فاهموه من اللفظ الخليف. فاهموه من اللفظ الخليف. فالخليفة هو الذي يقوم بين الناس في حل المنازعات. صح? شو الذي يقضي بين الناس? دي من وظيفته والمش وظيفته من وظيفته. يبقى هيكون في منازعات بين من البشر. ففاهموه من هذا الايه? اللفظ. الواجه الثالث مش فاكر. <تصفيق> بس ان شاء الله اسكركم ان شاء الله الخليفه لا ما هو ده المعنى الخليفه دي الخليفه دي من معانيه ان يخلف بعضه بعض وبعض. تمام فيخلف الخليفه هو الذي يخلف فين في الارض خليفه يموت ياتي خليفه بعد خلاص ماشي ممكن معنى الخليفه اي الذي يخلف في الارض فيعمرها دي معنى, معنى لمعنى الايه الخليفه فالخليفه اللي هو المعروف في اللغه الذي الذي يقود الناس خلاص فدي معنى ان يقضي بين الناس دي من معنى الايه من معنى الايه الخليفه معنى لا ما يخلفش الله ما قدر رفضنا لا انا قلت الخليفه اي ايه اللي هو الحاكم اللي هو القاضي هو حاكم رئيس ممكن اه بيحكم بين الناس يا داود قلنا جعلناك خليفه في الارض ها فاحكم بين الناس بالايه بالحق تمام فدي ايه معنى نعم هقول لك اهو مستعجلش احنا عايزين بص واحدة واحده لسه هنخلص القصه ا ما نخلص قصه الآية. تمام ان كنت قربتوا ذلك بس ايه لو انتم عايزين نخلص قصة ا مستفادة منها يبقى عليكم بقى ايه اديكم تكليف واجب تخلصوا بقى الايه <تصفيق> الاربع الايه اللي احنا جايين عشان طيب نقول الحاجة الثالثه اذا قبل ذلك يبقى قلنا كيف عرفت الملائكه طيب الامر الثالث نستفيده ان الخليفه ليس معصوما وهذا رد على الشيعة ان خليفة يحدث منه ليه يحدث منه بعض المعاص مش معصوم هتجعل من يفسد فيه وهو سماه ايه خليفة وقالوا ايه ان هو فين في الارض ويسفك الدماء يعني ممكن يحدث من خليفة أنه يفسد الأرض ويسفك الدماء يحدث وشاءت شاء الله تبارك وتعالى ان يكون اول خليفة بعد ادم حدث منه سفك الدماء وصل عليهم نبأ ابن ادم بالحق إذا من أحد إذ ما من الآخر قال سفك الدماء خلاص يبقى تاني الاستفادة بعد كده ان الخليفة ليس معصوما درات على الشيعة وغيره تمام بس الخليفة يختار من أفضل الناس ديانة وتقوى وعلم وهذا ليس معنى أن الله يصدر منه خطأ أو معصية كل بني آدم خطاء خلاص طيب ديانة وعلم وتقوى وورع. يبقى عرفنا الخليفة ليس معصوم برضه الاستفادة منها أن سفك الدماء إفساد في الأرض إفساد في الأرض قال يفسد ويسفك ويسفك الدماء تمام في المعنى العام أن أي معصية إفساد في الأرض وذلك قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفسا او فساد في الارض تمام فكأن القتل النفس افساد في, في الارض وكذلك السرقة قالوا ايه تالله لقد علمتم وما كنا سارقين اعتبروا ان ايه افساد في الارض فكل معصية فساد في الارض تمام وازلك هالجوع للخليفة للحد من الإفساد في الأرض خلاص طيب قال إني أعلم ما لا تعلمون مش <تصفيق> مش ذكرني طيب طيب البرضو في قول للبرهان الدين البقاعي في تفسيره قال في الكلام الرد على ان كان فيه أناس أو ناس أو خلق في الأرض يعصون الله قياسنا عليه هؤلاء كما قال أخونا علي قال وهذا رد على من قال أن في الأرض أناس كانوا يرسلون في الأرض فهذا ليعلموا أن آدم أول ساكن الأرض آدم اول ساكن الارض فقلنا بط منها جميعا تمام فادم اول ساكن الارض ماشي طيب <تصفيق> نعم <تصفيق> الاستدلال قال لك ان كان في قبل كده خلق بيفسده في الارض طب ازاي كان في خلق وآدم هو أول ساكن الايه اه <تصفيق> اول ساكن الارض تمام الله رجله خلقه ليا ايه ليكون في الارض بس قبل خلقه قبل ان ينزل الارض ويهبط الارض تمام احب ان يعطي لبني ادم درسا الا هو ان الشيطان لكم عدو فاتقواه عدو للقصة البداية الاولى وبعد كده لما حدث ايه هذا الاغواء وحدثت معصيه ادم وحدثت وحدثت معصيه اه لا مش مش عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على الله. الكلام ده مش موجود لا في الورقة ده ولا في التفسير ده. تمام ومش موجود في تفسير كسر بر. تمام. الكلام ده موجود اللي معاه كتاب قصص القران لمحمد بايومي او كتاب محمد محمد ابو في الاسرائيليه. او كتاب اللي احنا بالأوله دلوقتي في قصص آدم خلاص وموجود في كتاب ده المستفاد من قصص, من قصص القرآن لشعب الكريم نشي طيب قال إني أعلم ما لا تعلمون أي إني أعلم بما أخرق فسوف يكون منهم الرسل والإنبياء والصدقين والشهداء والمجاهدين والأمير المعروف وأنه هنا عن المنكر والأولياء والصالحين وغير ذلك تمام؟ فلما يكون منهم هذا الأشياء فسوف يحدث منهم إيه؟ مصلحة كبرى وهي جد المجاهدين فيحدث في لهم الشهادة تمام؟ وجد الأمير المعروف وأنه هنا عن المنكر ووجد مثل الأنبياء والمصرحهم أفضل إيه؟ الخلق على إيه؟ الإطلاق تمام؟ طيب ثم انتقل بعد ذلك وعلم آدم الأسماء كلها أسماء كل شيء سماء أرض جدار شجرة جبل بحر نهر أسماء كل شيء وعلم آدم الأسماء كلها هذا التعليم من عند الله وجل الأدم لم يعلمه الملائك لماذا قال, لماذا قال ثم عرضهم على الملائك فقال أنبئني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين إنهم أرادوا أن يبين أراد الله رجل الله أن يبين لهم فضل إيه؟ آدم, سبحانه آدم عليه السلام عليهم فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وفضل آدم بما فضله الله رجل الله وبما علمه ليس فضل إيه ذاتي تمام لذلك قال سبحانك هو ده الأدب لا علم لنا إلا ما علمتنا هو ده الروع بقى في في التربية إن فضلت الاعتراف بالعجز والقصور هنا شرف العلم والعلماء تمام الذي لا يعلم يقول لا أعلم وما حدث من الاختلاف على وجه الأرض إلا بسبب التعانم كما قال بعض أهل العلم لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف فهنا المسألة نقول بداية بيان قدرة الله تبارك وتعالى في تعلم آدم لأسماء كلها أسماء المخلوقات كلها وكذلك شرف العلم بأن علمهم أيضا الاعتراف بالعجز والقصور من الملكة ورجوع العلم اللي تبارك وتعالى قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم هذا فضل آد يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون هذا بالنسبة لأعلم عتاب الله تبارك وتعالى على من ادعى دعوه تمام فاعتم الله تبارك وتعالى على ذلك بانهم ما جاء لهم ذلك ولكن لما كان لهم استكشاف فأراد الله عز وجل ان يبين الخلق انهم يجب عليهم إرجاع العلم الله تبارك وتعالى وانهم يمتثلون لامر الله عز وجل واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين <تصفيق> هنا بيان كفر الإباء والاستكبار كفر الإباء والاستكبار وهنا المعصية معصية معصية إبليس كانت عبارة عن رد أمر الله تبارك وتعالى فكان ردوه في البداية اباء واستكبارا تمام اباء واستكبارا فالله عز وجل في هذا في هذه الآيات يبين فضل آدم كالفضل الأولى للتعليم الفضل الثاني ليه السجود الملائكة لآدم طيب واحد يقول لي الله رزيزي الله قال وإذ قلنا الملائكة السجود لآدم ما معنى السجود لآدم وإحنا فين السجود لا يجوز إلا الله تبارك وتعالى فما معنى السجود لآدم وهل يجوز الإنسان أن يسجد لبشر أيا كان نبياً كان او ملك او غير ذلك ها طيب حد عنده حاجه ثانيه طيب هو يعني ايه رخ يعني ايه قارب قارب وان شاء الله يسدد ان شاء الله <تصفيق> طيب احنا قلنا السجود يعني ايه هنقول خلاص الكلام عشان ما نتكلمش كتير قال ابن تيميه ان السجود شريعه من الشرائع لا تدوز الا لله تبارك وتعالى شريعة من الشرائع لا تجوز الله تبارك ودي خلي قلب لك لما نجد كلام بقى أهل هو شريعة وهل هو كان في القبلة وهل هو أنه كاز... كلام كله كتير من بعض أهل العلم يتكلم فيه بس أنا أجلبك أهل من آخر يعني. قال أهل شريعة من الشرائع لا تجوز الله تبارك تعالى تمام فهم سجدوا لآدم امتثالا لأمره وإكراما له فهم في الحقيقة سجدين لأمر مين الله تمام فلو لم يأمرهم ما سجدوا له ماشي. يبقى هنا السجود هنا سجود لمن؟ لله على الحقيقة لأنهم تثلوا إيه؟ أمر الله تبارك وتعالى يبقى إذن السجود شريعة من الشرائع لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى فهم سجدوا امتثالا لأمر الله وإكراما لآدم أي تشيفا له خلاص فكأنهم سجدوا لله على الحقيقة ولو لم يأمرهم الله جزلا لسجد لهم ما سجدوا إيه له خلاص؟ طيب ف... نفس هذه رؤية يعني في كلام في قصة يوسف فيها إني كان تشريف يوسف عليه السلام تمام وهذه رؤية الله جزلا حققها له إكراما إكرام الله ودي ممكن نقول فيها اللي أنت قلته عليه إنه هو دي إيه هذا كان إيه كان يعتبر ايه? اه كان شريعة ايه من قبلنا. بس ان شاء الله المسألة ديت حاضر ما هو دي برضو ايه? نوع من التفسير. نوع من التفسير ان السجود كان ايه انحناء. عبارة عن الركوع او انحناء فقط ايه اماما بالرأس او بذلك. بس ان شاء الله يعني اود الحضور. عشان بس مش عايز اخر العملية. ان يعني ايه? يبحثوا كده في مسألة ايه? سجود يوسف سجود اخوه يوسف له تمام وكذلك سجود ادم ويبدا يشوف بقى الـ الـ الـ الـ القول الفصل فين في قضيه السجود هل الترجيع فيه انو شاءت من قبلنا ام هل الترجيع انو السجود لا يكون الى الله تبارك وتعالى فيجب علينا ان نوجه سجود الملك الادم او سجود العيال